إنما ينهك الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهر على إِخْرَاجِكُمْ أَنْ وَلَهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هم الظالمون